الله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وله الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه من تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فان ادب المرء عنوان سعادته وفلاحه وسوء ادبه عنوان شقاوته وهلاكه ونحن الى قليل من الادب أحوج منا إلى كثير من العلم ولا يزال الرجل يتأدب حتى يبارك له في دينه وفي علمه وفي عمره وفي شأنه كله ولا يزال يخالف مسلك الأدب حتى يرجع ويتنكب الطريق ويرد عمله في وجهه لشؤم هذا الأمر الخطيخ وهذا الذي تدور حوله هذه القصول المباركة وقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى مدارات العالم والصبر على جفوته وانتهينا في هذا المعنى إلى قول المصنف رحمه الله تعالى <تصفيق> قال فضيله الشيخ تقرب بن عبد الله ابو زيد حفظه الله احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مساله او مسالتين فان كان في مجلس فيه من يشار اليه اثار البحث فيها ليظهر علمه وكم في هذا من فؤه اقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته وهذا مثلك خطير نبه عليه الشيخ رحمه الله وعادة ما يأتي في بدايات الطريق ولكل شيء يعني زهوه في بدايته شدة الغربال الجديد كما يقولون يدخل في الطلب فيستشعر يعني فرحه بالعلم ويبدي الجد والنشاط ويستعجل ان يكون له مشاركه في العلم وهو في الحقيقه بعد ما زال جاهلا لكنه لا يقنع بهذا فيذهب فيراجع مساله او مسالتين لكي يشتغل بهما يعني ويستعملهما في الدلالة على فهمه وحفظه وبحثه ومراجعته ووقوفه على المسائل وربما احتكاكه بالمشايخ ونحو ذاته وهذا نوع من الصيد ثم يصطاب مجلسا فيه رجل يشار إليه بالبناء حتى يكون المجلس يعني ساخنا بالعلم والبحث والمناظرة ويراها فرصة لكي يقول ها أنا ذا ولكي يقول يعني انظروني وعرفوني وكيف لا تعرفون لي ليظهر علمه وكان في هذا من سوءه يعني يبدأ يبحث المسألة ولو بطريقة السؤال ما قلوا لكم في كذا وهو عارف الجوان حتى إذا وقع تقصير في الجوان قال لكن أليس كذا وكذا وكذا وكنت قرأت في كتاب كذا وكذا وذكر الشيخ فلان كذا وكذا وكذا, وكذا فالغذر الجاهل الجالس يقول ما شاء الله هذا خطير وعنده من العلوم والفهوم والحقيقة ليست كذا ولو كان عنده من العلوم والفهم لسكت لكن الذي يكثر الكلام هذا من العيد وقلة العيد وليس من كثرت وكم في هذا من سوء يعني هذه السوئات كثيرة أقلها أن يعلم أن, أن الناس يعلمون حقيقة هذا أقل السواد والمصنف لم يتعرض لاخرها أو أكثرها ولا شك أن أكثرها غضب الله سبحانه وتعالى الذي لا يحب أن يتوجه بالعمل إلى غير هذا عمل حاضر هذا عمل يراء به الناس ومن رآه رأى الله به ومن سمع سمع الله به وتعب من غير يعني فائدة ولهذا سمى الشيخ حفظه الله تعالى ذلك مفلسا من العلم يعني في حين ظن انه مسر من العلم سماه مفلسا وحذر من ذلك احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم وان اشكل عليه شيء من كلام العالم فلا يبادر الى الانكاس عاد المصنف إلى تتابع الأدب مع العالم خصوصا إذا وقع منه زلة أو نحو ذلك وإن أشكل عليه شيء من كلام العالم أي الطالب إن أشكل عليه ذلك فلا يبادر إلى الإنكاس والاعتراض والنقد والمراء يعني المجادلة بل يتهم رأيها ويتوسق قبل الإنكاس يتوسق قبل الإنكاس هذه طامة الناس عموما وزماننا خصوصا فإن الناس دائم يسمعوا عن بادرة بدرت من رجل من أهل العلم أو ثقة من الثقات في الدعوة ونحو ذلك إلا يعني وكأنهم أعجبهم ذلك وهذا من خبث النفوذ صلى الله عليه وسلم والسوء ويعني الملكة كأنهم يفرحون في مصائب غيره وكان الأدب هنا ألا يصدقوا عمن هو آهل للأمانة والديانة ألا يصدقوا عليه ذلك لولا إذ سمعتمون ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فقالوا هذا إذكم مبين يعني هذا الذي هل فعلتم ذلك لكن قيل إن فلانا فعل كذلك فتبدأ المشالس تنشر أبالغتم أستمعتم أترون ما الخبر فعل فلان كذا وكذا وكذا دون توثق وبعد التوثق قد يكون هذا كله يعني خبر كاذب ومتروب ومغروف في ديانته لكن يعني هذا على كل حال من حسنات تضاف إلى هذا العالم ونحو ذلك لكن الذي هلك في مثل هذا قد لا يخرج منها قد لا يبارك بعد ذلك ولهذا قال بل يتهم رأيه يعني ينحب اللعمة على نفسه يقول أنا لم أفهم وأنا المخطئ والإشكال عندي ويتوسق قبل الانكار إن كان لابد كان يكون الأمر منكرا لا خلاف عليه يتوسق الواقع أو ما وقع وإن كان في سعة فإن لم يكن طرفا في الموضوع فاتعو أن يغلق هذا الباب ويقلب هذه الصفحة ويجعل هذه السوءة مغمورة في حسنات شيخه ويستعير معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين لم يبلغ الخبس يعني إذا كان الرجل خيره كثيرا أن يذكر بشيء قد يشين فهذا ينبغي أن يذوب في جملة الخير وهذا ميزان الله سبحانه وتعالى أن الحسنات يذهبنا السيئات إذا قدر على هذا هذا الواجب وإن لم يقدر فليجاهد نفسه على مثل هذا فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد اعترض على ما رأاه يوم الحديبية بادي الرأي اعترض على ما رأاه يوم الحديبية بادي الرأي شرا مع أن الله تعالى جعله في المآل والعاقبة فتحا مبينا يعني يقول اعتبر بما وقع لعمر رضي الله عنه وهو من هو حيث ظن بادي الرأي يعني لأول واهل أن البنود في صلح الحديبية شرف وأنها في غير صالح المسلمين وأن فيها هضم وقال كلاما يدل على هذا ألسنا على الحق وعدونا على الباطل فعلى مناط الدنية في ديننا فظن أن هذا من الدنية ثم يعني فوجئ بان الله سبحانه وتعالى ينزل قرانا في نفس الباب في شأن هذه البنود ان فتحنا لك فتحا مبينا فكيف يكون حياؤه وهو يحكم على موقف بأنه يعني تراجع ونزول ويعني اعطاء للدنيه في الدين ثم الله تعالى يسميه فتحا وفتحا مبينا لا شك انه يفهم انه اخطا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فوائد قصة الحديبيه وفي الحديث أن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال بل عليه التسليم لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثره التجربه التجربة ولسيما مع من هو مؤيد بالوحي أما النبي صلى الله عليه وسلم هذا قطعا حسبه الوحي وأما غيره فنعم غالبا ما يكون المتبوع والمقتدى به والمتأثى به لطول باعه وكثرة خبرته وغفرة تجاربه وطول زمانه وسبقه في السن والعلم والاحتكاك غالبا ما يكون أنضج وهذا النضوج يجعله أحكم وهذه الحكمة تجعله أبطر وهذه البصيره تجعله اقرب الى الحق ولهذا اذا بدر شيء منهم يخالف فليتهم هذا الراي رايه قبل ان يتهم شيخه ولذلك ندم عمر على مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وقال فعملت لذلك اعمالا يعني وصلت الرسالة إلى عمر لما نزل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ندم وقال ليتني لم أفعل قال فعملت لذلك أعمالا يعني على وجه التكفير عما يعني وقع فيه من خطا فقال أيضا ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت نخافت كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا يعني جعل يفعل الحسنات اللائحات خشيت أن يؤاخذه الله تعالى بشيء وقع في قلبه من معارضة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لم يعارض وإنما كان مقترحا ووزيرا ومشيرا على النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو لم يقصد الاعتراض على النبي فأصلا لكنه كره مجرد أن يعني يبدر منه نظر فيه بعد عن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله حتى رجوت أن يكون خيرا يعني أن يكون ما ترتب على ذلك خيرا من كثرة ما أطاع وفعل من الحسنات المحية كثرة الصدقات والصلوات والصوم والعزق ونحو ذلك فقال سهل بن حنيف رضي الله عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه وهذا في نفس القصة في قصة الحديبية وفي سنايا القصة أن الشروط وهم يكتبونها جاء أبو جندة ابن سهيل بن عمر الطرف المفاوض من ناحية المشركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتركه لي هو يتلطف بالرجل قال أبدا قال نحن لم نوقع بعد يعني كلام اقترحناه ولم ينتهي قال أبدا إما أن تتركه يعني أن هذا يكون نقضا أو نحو فتركه النبي صلى الله عليه وسلم والموقف يعني في غاية ما يكون الإثارة العاطفية رجل من المشركين يعني هرب منهم من مكة وجاء يرسل في قيوده يعني هاجر وقيوده يصدع فكه فما إن وصل إلى المسلمين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم إنهم يردون ثم إنهم يردونه بمقتضى هذه البنود والمسلمين شروط الصلح الذي يرى هذا يتعجب ولهذا قال سهل لقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رددناه هذا على سبيل فرض ما لا يكون وإلا لا يمكن لأحد من المسلمين أن يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يبين نفسية الناس حين ينظرون رجلاً يعني يعذب وقد هرب وصار مع المسلمين ثم إنه يرد ويرجع حتى يلتزم المسلمون بهذه الشروط وفي هذا ضرر عليه أي ضرر لكن هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكمه وهذا يعني ما يظهر به انضباط المسلمين في شروطهم وكانت العقبة خيرا ولا بد ولهذا قال اتهموا رأيكم يعني إذا بدر منكم رأيه يعارض الشرع فلينتهم الرأي وليس الشر والشاهد من الكلام يعني خطورة ترك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو أنهم ردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاتهم هذا الخير الكثير الذي رتبه الله عز وجل على هذه الشروط وجعله فتحا مبينا؟ وقال الإمام مالك سلموا للأئمة ولا تجادلوه سلموا لهم يعني فيما اختاروا من مواطن الاجتهاد ونحو ذلك وفيما يعني بدر منهم من مثالك ونحو ذلك ولا تجادلون فقال سفيان بن عيينة التسليم للفقهاء سلامة في الدين التسليم للفقهاء سلامة في الدين ويدخل في معنى الفقيه كل من كان يعني مقتدا به ومتأثن به من أهل العلم والفضل والصلاح ونحو ذلك إلا أن هذا الكلام ليس على إطلاقه هو الأصل على كل حال لكن لأنه ليس على إطلاقه ذكر المصنف هذا التنبيه قال اعلم وثقك الله أن التسليم للعالم وترك الاعتراض عليه ليس على إطلاقه لأنه ليس معصوما وإنما المقصود التسليم له في موضع الاجتهاد والاحتمال يعني لا تقبل احتماله باحتمالك ولا اجتهاده باجتهادك هذا لا يريق نعم يمكن أن تقابل اجتهاده بنص منك صريح صحيح في المسألة فيرد عليه خطأ هذا لا خلاف عليه لكن إن كان عندك ظن وهو عنده ظن فظن من أقرب ظن الخبير البصير الذي اقتدى به فقد ظهرت ديانته وبان فضله أم الغمر الجاهل المبتدئ الذي يعني كل مساحته في تفكيره وخبرته وتجاربه لا تتعدى نظر عينيه هذا لا ينبغي أن يختلف فيه ولهذا قال المقصود التسليم له في موضع الاجتهاد والاحتمال وكذا حيث لم يستوثق المعترض من خطأ الشيخ وكذا في حالة الاعتراض لمجرد الاعتراف ولغرض نفسي بحث كما يحصل أحياناً ممن لا هم لهم سوى إثبات وجودهم وتحقيق ذواتهم على حد قول قائلهم خالف تعرف يعني هؤلاء يستلمون أفضل الذي يعني يحتمل أو يجتهد أو الذي يعني لم يستوسع من خطأ الشيخ سوى يريد أن يعترض عليه دون أن يستوسع هذا بغ أن يسل أو الذي يعترض لمجرد الاعتراض وكثير من الناس على هذا النوع بل كثير من طلبة العلم المبتدئين هم أن يثير القضايا وأن يناقش وأن يعترض وربما كان قصده من ذلك إثبات وجوده ويعني حب الظهور الذي يقسم الظهور ودوافع نفسية تحتاج إلى معالجة ولهذا كان من ثمره مجالس العلم ليس مجرد العلم فقط وانما التربيه والتنبيه على بعض رعونات النفس وكيفيه علاجها وبركه ذكر اثار السلف بمثل هذه المواضيع حتى تقيس على نفسك وتاخذ بيد نفسك قال واياك ان تكون من الصيادين هوات حضور مجالس العلم لتتبع سقط الكلام وتصيغ الأخطار والتشنيع بها ونشرها في الآفاق إن كنت لا تدري فادري أن كثيرا من الناس يتعمد حضور بعض المجال لكي يخرج بخطأ للشيخ ونحو ذلك ويكون هذا قصده هو نيته فسبحان الله في الهبم والنوايا يخرج من بيتي بهذا القصد يقول أنا قاصد إلى درس فلان هو يعلم في خاصة في نفسي أنه لم يصعد للتعلم ولا للتقدم ولا للاستفادة، وإنما يقول في نفسه أنظر وأشوف وأسمع، يعني ماذا يقوله فلان؟ ولا بد أن عنده أخطاء ويتصور من نفسي أنه يعني رجل ماهر معه أدوات الصيد يقول يعني قد أخطأ في اللغة وأنا لساني يعني منضبط. وقد يخطئ في بعض من الفقه ونحن قد سمعنا من بعض أهل العلم في الفقه ونحو ذلك وقد يخطئ في شيء من الحديث ونحن عزلة شيء من المصطلح أو كذا أو كذا ويذهب ومعه شبكته التي يصطاد بها خطا يفرح به وتراه أكثر ما يكون غما إذا صادف الشيخ توفيق يعني إذا وفق الشيخ في هذا اليوم هو مهموم لماذا لأنه ما جاء ليسمع التوفيق وإنما جاء يعني العورات فتبا لهذه النفوذ وقبحا وشقحا لهذه الأرواح وبعدا لهذه يعني الأداب نعوذ الله من ذلك قال ابن حزم في مداوات النفوذ إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستفيد مستزيد علما وأجرا لا حضور مستغن بما عندك طالبا عشرة تشنعها أو غريبة تشيعها فهذه أفعال الأرازل الذين لا يفلحون في العلم أبدا فك الشنف لا تقول أنا لست كذلك من الذي يجر أن يقول لست كذلك هذا يحتاج الله إلى مراجعات كثيره فقال العلامة بكر بن عبد الله ابو زيد حفظه الله اذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه ولكن افرح به لتصحيح المساله فقط فان المنصف يكاد يجزم بانه ما من إمام الا وله اغلاط واوهام لا سيما المكسرين منهم يعني من كان مكسرا وهذا من توفيق الله له كان له يعني حضور واسع وكثير التصانيف أو كثير الدروس أو كثير يعني الاحتكاك أو الغشيان المجالس وينفع الله به كثيرا مع الإكثار لا بد أن يأتي بعض الوهن فمثل هذا يجبر قال وما يشغل بهذا ويفرح به للتمقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جزاما سماه متعالما والمتعالم الذي يظهر العلم وليس من أهل العلم يريد أن يطب زكاما يعني يعالج مرض الزكام فيحدث به جزاما ومرض الجزام يعني من الأمراض الشديدة التي لا يرجع يعني شفاؤها فيما يظهر للناس وينتشر شرها وضررها فأين هذا من الزكام يعني لو ترك الزكام زكاما فمحتمل يعيش المريض بهذا الزكام ولا يعني يضره كثيرا فيريد أن يطب الزكام يعني يعالجه فيحدث به جزان يعني ينقلب عليه قصده ويقع في أسوأ مما كان فيه نعم يلبع على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله يعني أما التنبيه والتبين والنصيحة هذا لا ينكره أحد وما زال الناس ينصح بعضهم لبعض وقد يعني نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى لموقع بشريته صلى الله عليه وسلم فنبهه يعني زول يدي فقال أقفرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ولم يتجرأ على هذا أبو بكر وعمر وكبار القول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمكان مبتينه ما عرف أن هذا حصل قال حقا ما قال زول يدي قال نعم يا رسول الله الأول قال ما قصرت وما نسيت فلما يعني وقع في قلبي أن يكون ربما وقع هذا واستفسر قام وجبر الاسته وتجد مجدتي والله تعالى قدر هذا في المعصوم الموحى إليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك تسليه لمن وقع في شيء دون قصد ودون يعني أن يعلم الأمر واسع على هذا النحو ومع هذا. مع أهمية التنبيه وأنه لا حرج فيه لا بد أن يكون له شروط أهمها صدق النية وأن يكون على سبيل المصيحة وليس على سبيل العثارة ولهذا قال لا يثير الرهج عليه أصل الراهج التراب الذي يعني يبدو من المهيمة إذا مشت على الأرض ونحو ذلك تثير الغبار وهذا الغبار إذا صار يحجب الرؤية ويشوش فمن كان قصده بالتنبيه على خطأ العالم ونحوه اثاره الغبار حول شخصيته وكفاءته وديانته وعلمه وتمكنه ونحو ذلك فهذا خاطئ وآثم ومجرم في حق نفسه وفي حق يعني هذا العالم وفي حق المجتمع كله لهذا قال لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فاغتر به من هو مثل لأنه لا يعدم مثله وأمثاله كثير من من يعني في مقاصدهم شيء أو يعني في أخلاقهم شيء أو في مسالكهم شيء عزت الشرط بسبب يعني إغفال الأدب مع أهل العيش. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى أضاف قيدا هاما في هذا الباب. قال الأصل في النصيحة الإصرار بها. فإن الناصح ليس غرضه إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفتدت التي وقع فيها. انظر دائما في الدافع على النصيحة قبل ان تقوم بالنصيحة مهما تحركت همتك وانبعثت ارادتك لنصح ناصح ايا كان الناصح فلا بد ان تسأل نفسك لماذا اذا وجدت هذا نصرة للدين ونصحا للمسلمين واحقاقا للحق ونحو ذلك فابشر بقية يعني ان تتلطف وتتأدب في الطريقة أما إن لم تشد لنفسك نية أو وجدت نية مدخوله تقول هذه فرصتي أن أظهر واقاطع وأتكلم ويبتدروني بالنظر ويظهر فهمي وعلمي وأنني مستيقظ فطن منتبه فبعض ذلك أجعلك تذكت والسكوت خير والصمت أذين للفتى من منطق في غير حينه قال فمهما أمكن النصيحة في السر فلا ينبغي العدول عنها إلى المجاهرة بها في الملأ قال الفضيل رحمه الله المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير فانظر مؤمن أنت فانفاجر وقال الإمام الشافعي رحمه الله بهذا المعنى تعهدني بمضحك في انفرادي وجنفني النصيحة في الجماعة فإن المصحى بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعه وحكى الأصمعي أن الخليفة هارون الرشيد قال له وقرنا في الملأ وعلمنا في الخلاق هذا الخليف يقول وقرنا في الملأ يعني إذا كان أمام الناس فقم بواجب الأدب هو لا يقصد يعني فيما ينبغي أن نحسن الظن به لا يقصد يعني مجرد التوقير فهو شبعان وملآن من التوقير ليس هذا الذي يهيج رجل وصل إلى هذه الرتبة خليفة المسلمين ليس ماقصا توقيرا حتى يعظ الأصنعي بهذه المعرض وقرنا في الملأ وإنما يعني مصحا لمن حضر من الناس ممن لو سمع خلاف التوقير لأنه يسأل أدب مع الأمير ويسأت الأدب مع الأمراء فتح لأبواب الشرور الكثيرة ومن مطلعة الناس في الدين والدنيا أن يتأدبوا مع أمرائهم وعلمنا في الخلاء يعني ونحن مع بعض علمنا كما تحب وهذا فيه إنصاف منهم يعني هو ينكسر العالم ويرجع إلى قوله لكن بالطريق المشروع والذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد وعن سفيان قال قلت لمثعف تحب أن يخبرك رجل بعيوبك قال أما أن يجيء إنسان فيوبخني بها فلا وأما أن يجيء ناصح فنعم طيب وما الفرق بينهما الفرق يظهر من بعيد ويظهر في يعني ما ينبعث من وجوه ونفوذ وأرواح كل منهم من معنى يطفح حتى أنه لا يخطئه المنفرد. يدخل الرجل من بعيد وبين قبائنه 20 مترا. أول ما يعني تنظره العين تقول هذا ليس بما ليس هذا وجه ما صح. ويأتي رجل فقد يكون يعني منفعلاً ومتآسرًا ومع هذا تقول الله هذا ما صح. نعم. والثني كان مبتسمًا. هذه معاني تظهر للنبيل وعن ابن المبارك قال كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره وهتك ستره والأولى تقول ستر أحد أمره في ستره ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في, في, في نهيه هذا شأن السلف فاما اليوم واليوم في زمان ابن المبارك في القرون الخيرية أيضا وفي زمان السلف ومع هذا يشتكي والشكوى فيما لو قارن بما كان أيام السلف الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعي وأما ابن المبارك فالأديان أو الجيل الذي بعد ذلك قد أنكر يعني بعض الخلاف بين الجيل الثالث والثاني والأول فماذا لو قلنا نحن الآن أما اليوم يعني هذا أمر ظاهر فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره وقال الحسن بن علي حدثنا يحيى بن معين قال أخطأ بن عفان في نيف وعشرين حديثا ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا ولقد طلب إلي خلف بن سالم أن أخبره بها فمعرفته فكان يحب أن يجد عليه يعني واحد بينه وبينه شيء كان يحب أن يتصيد أخطاءه ولهذا إذا عرفت من أحد أنه يتصادخ خطأ أحد فلا تخبره به يعني واحد يتزاكى عليه يقول ما فعل فلان بالأمس وأنت تعلم أنه فعل شيئا يعني يرد عليه لكن إذا كان هذا السائل يعني بينه وبين فلان شيئا، يقول والله ما فعل إلا كل خير، يعني وأنتم موتوا بغيتكم، لا لأنك تعلم أنه ينتظر العشرة ويتصيد الزلة، فمثل هذا يعني لا يعطى بغيته لسوء قصد ولا كرامة. قال يحيى ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره، ليس الستر فقط. وإنما أن يزين أمره يعني يثني عليه وما استقبلت رجلا في وجهه بأمل يكرهه ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه فإن قبل ذلك وإلا تركته هذه أداب القول. فعن تفيانا قال جاء طلحة إلى عبد الجبار بن وائل وعنده قوم فساره بشيء ثم انصرف يعني أخبره بشيء سرا فقال أتدرون ما قال لي؟ قال رأيتك تفتى أمس وأنت تصلي. هذا على وجه النصيح، وقد نصحه السر، لكن أب الشيخ إلا أن يهضم نفسه تواضعا، وبعض الشيوخ قد يفعل هذا ويذكر ما قد يشينه لأجل أن ينبه على أدب مهم وهو أن الإنسان ينبغي ألا يكون طالبا ليعني لي العلو والفساد ونحو ذلك. لكن هذا له ضابط ليس المقصود أن يذكر ما يشينه مما لا يليق هذا لا ينبغي وإنما هذا يصدر لكن لو وقع شيء يعني مما قد تظهر مصلحة من هضم من نفس نحو ذلك الأمور تقدر بقدرها قال الإمام الحافظ ابن رجب الحملي رحمه الله تعالى وإذا كان مراد الراد على العالم إظهار عيبه وتنقصه وإظهار قصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما سواء كان رده ذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته حتى ولو في غيبته لا يجوز وسواء كان في حياته أو في موته وهذا داخل فيما زمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه من الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزه الهمزة الرجل الذي يكثر الهمل واللمزة الذي يكثر اللم والهمل أنواع من العيب بالحركات والإشارات ونحوها وليس بالكلام فقط وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تؤذ المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته أعوذ الله بذلك وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء فيجوز بيان جهلهم عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم الله أعلم. يعني هذا شأن العلماء وأهل الطب والدعوة ومن رزق القبول وأجرى الله عليهم الخير بخلاف أهل البدع والضلالات وأهل الجهل ومن يعني ينتظمون في سلك العلماء وليس منهم هؤلاء لا كرامة لهم ولا يتحرج من دفع شرورهم عن الناس والتنبيه عليهم وليس هذا غيبة لكن لا ينبغي لأحمق من الحمقه أن يستعمل هذا الضابط على هواه فيدخل فيه من شاء من العلماء ويخرج منه من احب من يعني أفحابه من أهل الهوى فهذا الضابط لا يخيل على المؤمنين والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يجب ان يعامل بالاكرام والاحترام والتعظيم كسائل ائمه المسلمين الذين سبق ذكرهم وامثالهم ومن تبعهم باحسان ومن عرف انه اراد برده عليهم التنقيص والذم واظهار العين فانه يستحق ان يقابل بالعقوبه ليرتدعه ونظراؤه عن هذه الرزائل المحرمة هذا ظاهر وصحيح ويعرف هذا القصد تارفا بإقرار الراد واعترافه يعني حين تأتيه يعني توبة أو لحظة ثبت فيقول الله إذا قد أخطأنا وأسأنا وكان همنا يعني إذاء الرجل ونحو ذلك هذا أفرم وثارثا بقرائم تحيط بفعله وقوله وهذا الأكثر لا يكاد أحد منه لا يعترف لأنه لا يرى نفسه يعني إلا مصيبا ولا يدري أنه مصيبة لكن يظهر هذا غليب القرائم يعني يعرف من حاله ومن ثمته ومن يعني من أثر الغضب على وجهه وهو يتناول أهل العلم بالتنقص هذا ظاهر لا يكاد تخطئه عينه عين منصر وإن أخطأ العالم في الجواب فلا يرد عليه في الحال ولا يبادر بالتصحيح إلا حين يتعين عليه ذلك كما سيأتي قريبا إن شاء الله قد يتعين ذلك كأن يكون قال آية خطأ وهذا سهب وسبق لسان ونحو ذلك فهذا مما لا حرج أن يرد في ساعة لكن قد يكون الأمر بخلاف ذلك يلتمث لذلك التلطف وحسن التأتي وعدم التشهير قال الإمام وهب من أجل أصحاب الإمام مالك رحمه الله. سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس يعني ليس بواجب وليس ولعله قال ليس الناس على ذلك يعني ليس من السنة وليس له أصل وهذا ظهر السياق قال ابن واحد فتركته حتى خف الناس أي فقلت له يعني بعدما انصرف الناس فضقي وحده عندنا في ذلك سنة قال وما هي قلت حدثنا ليس بن سعد وابن لهيعة قلت حدثنا ليس بن سعد وابن لهيع وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد بن القرشي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه قال مارك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا التاعة ثم سمعته بعد ثم سمعته بعد ذلك يسال فيامر بتخريج الاصابع فانظر الى هذا العالم الرباني الذي عرف كيف يصحح يعني موقفه امام من الائمه الكبار على ألقى وجهه واحسانه وأبيانه ولم يبادر بتخصيئه الايمان امام الناس فهذا بما لا يليق وقد يعني يسيء استقبال هذا الموقف بعض يعني والجهال وضعفاء النفوس ونحو ذلك فقد العلامه الفضل العربي في احكاله اخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مره قال وصلت الفسطاط مره يعني طالبا فجئت مجلس الشيخ ابي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس وكان العلماء يحضرون للعلماء وليس لمجرد لونه عالما أنه لا يسمع ولا يحضر مجالس اهل العلم بل هذا يعني من أهم ما يحرص عليه العالم وليس طالب العلم أن كما يقضي الساعات في الجلوس معلما يحرص أن يكون له مجالس يجلس فيها متعلما وهذا نافع جدا في العلم وفي العمل وفي القلب وفي السلوك قال وحضرت كلامه على الناس فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلّ وظاهر وآل يعني فعل كل هذه الأحكام التي لها في كتاب الله عز وجل تفاصيل فلما خرج تبعته. حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة يعني أنا وجماعة فجلس معنا في الدهنيز يعني في ساحة البيت قبل أن يدخل وعرفهم امري فإنه رأى إشارة الغربة والغريب يعرف فكأنه قال يعني يبدو أن هذا رجل غريب ونحو ذلك ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الوالدين عليه يعني هذا رجل غير معهود الحضور عند هذا العالم فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا هل لك من كلام؟ يعني يبدو أن عندك شيئا لأن العادة لا يتأخر مع العالم في قرب بيته ونحو ذلك إلا الخواف ومن لهم الحظة عنده فإذا كان رجل غريب وصبر على هذا كله فلا بد أن له شأنا وأن له حاجة هل لك من كلام؟ قلت نعم قال قال لجلسائه أترجوا له عن كلامه يعني اتركوه حتى يتكلم وحده الرجل ينتظر أن يصبح وحده فقاموا وبقيت وحدي معه فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا به انظر الدخلة حضرت المجلس متبركا به يعني كنت أتبرك بسماء العلم منك يعني في هذا إشابة بشأن العالم وسناء عليه قبل أن يستدرك عليه ما استدرك، قال حضرت المجلس اليوم متبركا به، وسمعتك تقول: آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقته، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقته، وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن، ولا يصح أن يكون، لأن الظاهرة منكر من القول والذور كما سماه الله تعالى. وزلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا سائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خير وجعله معلما له أمزوا كيف كانوا يعني يتبرون في الأدب؟ تتصور من الكلام من هذا الشيخ الذي كان في موطن الطالب يعني قمة في الأدب فإذا رأيت يعني رد العالم وجدت انها قمم يعني تتناطح ولا يدرى ايها اعلى شأوا وابعد شأنا ثم انقلبت عنه وبكرت الى مجلسه في اليوم الثاني وهذا والله عجب من العجب في الادب لو ان هذا رجل منا قال طب وانا روحت ثاني الدرس ليه ده الراجل بيقول لك ظاهر النبي ده مش فاهم معنى كلام من معنى اللي في منكرًا من القول وزورًا الله عز وجل يسميه منكرا وزورا وصاحبنا بيقول وظاهر بيختبط في الكلام والواي عامل ن نملك ساعتين أحسن أحسن من الضيع وقتك في, ال... في ال... واحد مش عارف الفرق بين الظهار والهذا نفعله نحن ولا هذا يعني نبقى في الجهل إلى أن نموت وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر فلما دخلت من باب الجامع وراني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي استحوا لمعلمي فتطاولت الاعناق الي وحدقت الابصار نحوي والشيخ لم يقول هذا معلمي لكل من حضر يحب ان ينقص من هذا معلم الشيخ وتعرفني يا ابا بكر على جملة اعتراضية يقول الراوي عنه يعني تعرفون تعرفون ان أنا يعني ما ليش في الحدب وأحبش الظهور وبعرق وتحير وناعم يشير إلى عظيم حيائه فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فجاهه خجلا لعظيم حيائه واحمر حتى كأن وجهه طلي بجل نار يعني الزهر الرمان المعروف يعني حمرة هذا كل جملة الاعتراضيه في بيان يعني خلق هذا العثماني محمد بن قاسم رحمه الله قال وتبادر الناس الي يرفعونني على الايدي يعني يكدون يحملونني ويتدافعونني حتى بلغت المنبر طبعا وسعوا له المجد ما جلست في آخر الصف وانا لعظم الحياء لا اعرف في اي بقعه انا من الارض يعني راحك من الجغرافيا والتاريخ والتركيز كله وهكذا الحي والجامع غاص بأهل وأثال الحياء بدني عرفا وأقبل الشيخ على الخلق وكان زمان المجالس مجالس والحضور حضوره والناس ناس والعلم علم الآن لا الناس ناس ولا الحضور حضور ولا العلم علم ولا الكلام كلام ولا يعني لكن أشباهها الله أن يسطرنا ويقف وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد عليه فاتبعني نعم وهذا يدل على أن الشيخ يكره أن يخطئ ولا يصح له أحد وهذا صحيح وما زال أهل العلم ينبهون على هذا وهذا يلدغي لكل من لاتنا في حل أن تروا خطا وتتركوه لأن هذا تبعاته شديدة يوم القيامة فنرأى شيئا نبهنا رحم الله امرا أو رجلا اهدى إلي عيوبي قال فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جر بيني وبينه وأنا تائب عن قولي بالأمن وراجع عنه إلى الحق فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه ومن غاب فليبلغه من حضر فجزاه الله خير وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ ومن رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين واقتدوا به ترشدوا هذا يقول ابن العربي رحمه الله هذا أسلوبه كما ترى وقال التنخي رحمه الله كان ابن الأنباري النحوي كان ابن الأنباري النحوي يملي من حفظه وما أمل من دفتر قبر يعني سعة حفظه يملي من حفظه ما احتاج أن ينظر في الكتاب حكى الدارة القطني أنه حضره يصحف في اسم يعني يقول اسم مصحفة وهذا قد يقع من الكبار ولا يعيبه وليس كلما رأيت عالما ضبط بلها أن يكون طالب علم ضبط كلمة الخطأ تذهب في علم فبدل أن يقول مثلا عن أبي إسحاق السبيعي قال السبيعي ما تقول شيئا كل أي طالب يعرفها كيف وقع في هذا أي خطأ وارد على أي أحد وأعذب من هذا قد يكون يعرف الصواب ثم لا يوفق هو يعرف أنه استبيع وطول عمره يقول استبيع في هذه المرة يعني اختل توازن ذهنه فنطقه خطأ ليس يعني أنه دائما ينطق الخطأ قد يارد. لا المهم أن هذا ابن الأنباري مع عظيم علمه صحف يعني ذكره أو نطقه خطأ قال فأعظمت له أن يحمل عنه وهم وهدته يعني وقع في خيارين أحلاهما مر يعني لو سكت قال سيحمل عنه وهم ومثله يعني أعظم من أن ينقل عنه لأن كلامه سيصدق وهدته يعني هد أن أراجعه أو أقاطعه فعرفت مستمليه هذا حل وسط ذهب إلى المستملي المستملي يعني الذي يسمع الكلام من الشيخ ويبلم الكلام للناس وله من الشيخ أو عند الشيخ حظوة وقرب ونحو ذلك ولهذا يستعمله كالرجل مثلا الذي يقرأ بين يدي الشيخ في الكتاب ونحو ذلك لأن يأتي رجل غريب لا يعرفه الشيخ ولا يعرف لسانه ويقول له اقرأ وإنما مهما رأيت رجلا يقرأ بين يدي الشيخ عرفت أن له يعني منزلة عنده وأنه عنده بعض الأهلية وإلا لما يعني صدر وخدر فعرفت مستمليه فلما حضرت الجمعة الأخرى يعني يقول خلاص لا المستملي بلغ ابن الأنباري الشيخ ومرت بثلاث وهذا الذي يقصد ولا يقصد أن يشار إليه بالبناء فلما حضرت الجمعة الأخرى وكان هذا كان درسا أسبوعيا قال ابن الأنباري إنا صحفنا لسم الفلاني ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب. نعم، وهذا ما زال أهل العلم يفعلونه. وقد تجد في كتبه يعني القدماء والمحدثين مثل هذا إن كانوا يحترمون علمهم وأنفسهم. وفي بعض كتب الشيخ ابن رحمه الله ترى هذا حتى أنه ربما يصرح وربما لا يصرح على حسب مقتضى الحال لأنه قد يعلم الاسم وقد لا يعلمه فقد يعلمه ولا يصرح فقد يعلمه ويصرح على حسب مقتضى الحال مما اذكره في هذا انه مر بحديث في الصحيحه او الضعيفه وقال كنا يعني نحسنه ولا نرى له عله حتى نبهنا بعض اخواننا المصريين الى عله فيه يقصد الشيخ محمد العمر رحمه الله وحفظه وهو من يعني المجتهدين في هذا الباب وإن لم يكن مشهورا شهرة غيره لكنه من أنبل أهل الحديث في بلادنا ولا أذكر الآن الشيخ يعني ذكره باسمه أو أنه يعني أشار إشارة مبهمة إليه أو أنني عرفت اسمه من بعض من حضر المهم أن هذا كثير في كتب الشيخ رحمه الله وحكى الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن شيخه عبيد الله بن الحسن العنبري أحد سادات البصرة وعلمائها قال كنا في جنازة فسالته عن مسألة فغلط فيها فقلت لو أصلحك الله القول فيها كذا وكذا فأطرق ساعة يعني سكت وكأنه يستجمع المسألة ويراجعه ويروز الكلام ويزنه ثم رفع رأسه فقال إذن أرجع وأنا صاغر أرجع وأنا صاغر يعني علي الصغار والذل ذل الجهد لا يستنقف من هذا رحمه الله أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب لي من أن أكون رأسا في الباطن لله هذه النفوس ورحمة الله على هذه الأرواح واليحذف أن ينتقد العالم بأسلوب ينال من هيبته عند صغار الطلبة أو العوام الذين يهدرون بسبب ذلك قدر العالم ويجترئون على إطلاق اللسان فيه دون دراية منهم بالموازين الدقيقة التي تضبط التعامل بالعدل والإنصاف مع أهل العلم والفضل ويحرمون بالتالي من علمه وفضله وهذا ظاهر الحمد لله رب العالمين.